بسم الله الرحمن الرحيم حالين أنزيل الكتاب من الله العزيز العليم طافر الذنب وطابر التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجارب في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغلق تقلدهم في البلاد جذبت قبلهم طوال نوح والأعداب من وهمت كل أمة برسولهم ليأخوه بالباطل به الحق فأفرهم فكيف كان عقاب وكذلك حق السلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحذبون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمَنُوا ربنا وسحك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين, للذين تابوا واتبعوا تبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلع من آبائهم وأزواتهم وترياتهم إنك أنت الحكيم فقهم ومن تطي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوض العظيم إِنَّ الذين كفروا ينادون لمقر الله أكثر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتسلون قالوا مبنا أمت نسنتين وأحليت نسنتين فهل من سبيل ذلكم بأنه إذا أدعي الله رحبه كفركم وإن يشرح به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينذر لكم من السماء بالضغط وما يتذكر إلا من يريب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كيها الكافرون رفيع الزردات ذو العرض يلقي من أمره على من يشاء من عباده ينذر يوم الثلاق يوم, يوم هم بارسون لا يطفع على الله منهم شيء لمن الملك اليوم إلا من الواحد القهار اليوم تجدى كل نفس بما كسبت له المليوم إن الله تبيع الحساب وأنذرهم يوم الآفة القلوب ما للطالين من أمين ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعلم وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير فولم يسيئوا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآتارا في الأرض فأقدرهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وار ذلك بأنهم كانت تأتيهم أسرهم بالبينات فكبروا فأقدرهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطانهم إذا فرحون وهامان وطارون فقالوا داعهم كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اردوا أبناء الذين آمنوا معه واتحلوا نساءهم وما جيت الكافرين إلا في ظلال وقال فرحون دعوني أرد الموسى وليدعوا ربه إني أن يبدل دينكم. وليتع إِنِّي إني أخاف أن يبذل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكثر لا يشفن بيوم الحساب وقال رجل من من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وإن يتكاذبا فعليه كذبه وإن يتصادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إِنَّ الله لا يهدي من هو مصركم كذباب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينفرنا من قال بذعون ما أريكم إلا ما أرى وما أحديكم إلا تبيض الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أقاط عليكم مثل يوم الأحباب مثل تأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله ريض للم للعباد ويا قوم إني أقاف عليكم يوم السناد يوم مدبرين ما لكم من الله من ومن يضلل الله فما له من هار ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فماتلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلت قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مشرك مرتاب الذين يكاذبون في آيات الله بغير سلطان اتاهم فهو مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباب وقال فرعون يا امام اجلبي صدقا لعلي ادرك الاسباب اسباب السماوات فاطغي الى اله موسى فاطلع الى اله موسى واني لاظنه ثالثه وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في كتاب وقال الذي امن يا قوم اتبعون اهلكم سبيل الرجاء يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار من عمل سيئة فلا يبدى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو منسى وهو مؤمن فالبائل يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حكاب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغطار فأجرم أن ما تدعونني إليه ليس له في الدنيا ولا في الاخره وأنما رجل آدم الله وان المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما نقول لكم وأفوض أمريك الله ان الله بالعباد فوقاه الله سيئا بما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار اعرضون عليها بتوبا وعشيا ويوم تقوم الساعة أبطلوا آل فرعون أشس العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا هل أنتم مضرون عنا نصيبا من النار قال الذين تكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لقد نتجهن مبعو ربكم يخفف عنا يوما من العبار قالوا أولم قالوا فدعوا وما تعام الكافرين إلا في ضلال إنا لننصرت لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يطوم الأشهاد يوم لا ينفع الضاجمين معذرتهم ولهم النعنة ولهم كوب الدار ولقد آتينا موسى الهدى بني إسرائيل الكتاب هدى واصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح لحمد ربك بالعشي والإبكاء ان الذين يجاجدون في ايات الله بغير سلطان أداهم في خدودهم إلا فبرماهم ببالغيه فاتعذ بالله إنه هو السميع البصير أكثر لا يعلمون وما يتوي الأعمى والغطير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المثير صليلا ما تتذكرون إن الزاعة لا ريب فيها ولكن أكثر لا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داوين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكو ذلكم الله ربكم طالب كل شيء لا اله الا هو فانا فَذَٰلِكَ يُفَكُّهُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِنَا الله يُؤْمِنُونَ الله الذي اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَسَاطًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَهَدَىٰكُمْ مِّنَ الله ﴿14﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هو الحمد لله رب العالمين قل اني نميت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامنت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نخبه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا فشدكمكم لتكونوا شيوطا ومنكم من يتوفى من قبل ويتبنوا أجلا مسمى ولعلكم تحتلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فلم تر الذين يتاجدون في آيات الله يشركون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأضلال في أعناقهم والسلاة يسحبون في الحميم ثم فيما بيشجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشربون من دون الله قالوا بلوه عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذن الله الكافيين لا بما فإنكم تقعون في الأرض الحق وبما كنتم تمرعون قد اخلوا أبواب جهن فيها ففي الترة المتكبين فاصبر إن وعد الله حق فإما مرينك بعض الذين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان برسول أن يأتي بآية إلا بتهن الله فإذا داد الله رضي بالحق وخفره هذه الهرسلون الله الذي جعل لكم الأنعار لتركبوا منها ومنها تألون ولكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في سدوركم وعليها وعلى الكم تحملون آياته فأي آيات الله افلم يديروا في الارض فينظروا كيف كان عاتبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما عقنا عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات سرحوا بما عندهم من العلم نار وحده وكذبنا ما فلم يكن لهم ايمان لما رأوا ربكنا تنك الله الذي قد خلق في عباده وقيره